لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا دَّهَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بَتِ غَ أَوجههِ رَبّهِ الأأَلى وَل سَفَ يَرضَ تِسمِ اللَّهِ الرححْمَانِ الرحب وَُّحَا وََّْلِ إذَا سَجَاء نَا وََّعكَ رَّكَ وَمَا قلَ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنَى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 wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na lak dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al Caafar